يا مسلم يا نعم سفير لاكوفة ما زلت امير يا مسلم يا نعم سفير لاكوفة ما زلت امير مثلت حيدر يا مغوار وفيك نفخر يا مغوار لاكوفة ما زلت امير يا مسلم يا نعم سفير للخوفه ما زال تامير يا مسلمو يانه منتفز للخوفه ما زال تامير الثلث حيضر يا مغوار وفي كان اخار يا مغوار للكو فاطمه زلز يا مسلمو يا اهل البلد للكو فاطمه يا مسلم يا نعمة التبصير للكربات ما زينت مسداك يا يا ما وفيك انا للكوفه وتمازل ثاني يا مذموم يا مغمس ذبيل للكوفه وتمازل ثاني مذلت حيض يا ميروا وذيكنا خاف يا ميروا للكوم فاطمه زرزل من عام 222 مولان محمد بيه اه يا مسلم ويا راضي الكريم يا, يا, موزم يا موزم موزم إن شاء الله وحده يا الله يفك العافيه لكم في ماجد مسر يا رب وافيك النصر يا رب وا لكم في ايي للي ما انشات نفسك الحره لا بيه انت بريه من به تتميز بالكرام وعامر داره من داني بالقوا عاملهم في اليوت الهاشمي وشمرتك قوات يمينك من علي حامل حمي جدك وغنبك بالمجد تاريخهم حافظ وبالكرم للخور والعابد ميزانهم غابر جدان كانوا وغامض بالماضي تاريخ وبالكرم للخور والعابد ميزان هم عادل فأبو طالب جدك كان تخشاه جميع الفرسان فأبو طالب جدك كان تخشاه جميع الفرسان اللي في يا مروه وذكنا فكر يا مروه للكوفه ما زال يا مسلمو يا مروه يا مروه للكوفه ما ذا سحايدا يا مغوار قدك نطع يا مغوار يا شوقي ما زلت امين كانت نفسك الحره بعيه انت من بيتر سمين بالكرام وائل زبير ومن منير باه قوا انعب باللي شمره التاج قوات من من قالني حامل حامي جدك وهمك بالمذهب تاريخهم خاص وبالساره للحر والعابد ميزانهم غابر فأبو طالب جدك كان تخشاه جميع الفرسان فأبو طالب كان تخشاه جميع الفرسان كالليس يدقى يا بغوار وفيك نفقى يا بغوار نالكوفة معز التأمير يا مسلم يعني احنا جفير نالكوفة معز يا مسلم يعني مسافر الذوبه من عالم الغيب سبحان حي رب العالمين وليتنا فاضيام سبحان رب العالمين دعيك في ام وبيكل كبايه وعن علم منا و السابق وقني يطينه وان ذرايه وانت ما بعوفك وسفير وللشرب ما ولك برضي الكوفة لسا للمجيد مرفوع ومن ذاقت تزهي قبتك وكل عين تنظرها ونصرة الدين ووظفيتك هل نذكره اليوم نذكرها مازلنا وليه هذا اليوم نقول مجدك يا مظلوم مازلنا وليه هذا اليوم نقول مجدك يا مظلوم في كل من бар я меҳвон ва беканфар я меҳвон лекку لسه تتبع ها وجودك تضرك كوني لسهاك حططيت هاكخذود بالدنيا مسلم ما يقدر لك جردود و اخل من قفر الاما و نيت و حاي بصغد جسمك رمى من الجسر شان الجسر حاله و دمك تبعدنا صر والفخر للتالي جسمك ريمو من القاصر وكان القاصر علي دمك هيته بها بالنصر والفخر للتالي أين يزيدا وابن زياد تلهم من نعلى الأمجاد أين يزيدا وابن زياد تلهم من نعلى الأمجاد فأنت أجدر يا مغواب وفيك نصر يا Denko pat ثابت با هو جوده صبرك ايون الى ان شباب حقا انت اخذوا هما ما يقدر لا قدره هو اقل من قصر الماوى نيت و خايف الصاوزه جسنصر الما من نيجاصو و كاني جاسرعانه و دمك هتبدن والفخر للتالي هالجسم تريمه من القاصر وشان القاصر عالي اهو زمت هتف هذا الناصر هو الفخر للتالي أين يزيداً وبن زياد سلهم من نال الأمجاد أين يزيداً وبن زياد سلهم من نال الأمجاد فأنت أجدر يا مروا وفيك نفر Mercko pas al-ma'zalin ya wahib biz khanu ja'al bilirat gathrum walli bi'ala khanu balla wanas ka وانت تذكر كلاس شبابي وهم ما ذيه ذكرهم وبالحاشوم لا نهاض طاهر يا تعبش هو عذر غدرك كلاس ما قد عدوانك الطاحر يا ربي اشهد من صيحك يا وين صاحر غدرت لكن ما طيحك عدوانك الطاحر يا ربي انجد من طيحت يا ويلنا الصعاخ في ذنبك لعك الرحمان والخزي مصير الغدوان في ذنبك لعك الرحمان والخزي ومصير العدوان والحق كبر يا مغوان وفيك نفسك يا مغوان للكفة معزل تأمير يا مرسل وا خيب البيد خاب خابوا البيع غدرهم واللي في اعقاب خانوا والله وانت ذكرك كذب و هو ما بيديه سياد ذكررض وبالحشو لا نهاع طاغ شطغ سن هيذرض زدراف لكن ماطيع يا ربي هذ من صيحت يا ويلنا الصاح فستان بنصرك الا الرحمان والخزي ومصير المذوان فستان بنصرك الا الرحمان والخزي مصير العجوان والحق كفضر يا مغوار وفيك نمطر يا مغوار للكوفة ما زلت كان مقول وبدنا ناخذ ماي سوق وصع العاتي الفخر انت اصبحك تقير لا تعتوف والشعامن كل فجي قبوك الشامخ اول التا اظهر بانير وقعت ها وماتوا وفر ابن هجهك انسان يا صاح يا بنورك بالنور مسلمنا هدي من نوقعب حيره بنهجك يال ثاني يا صاحبي الغيره من ورك امس من نهت يدي من لدغانا مسواك جواب ولحاجات الشيعة باب لدغانا مسواك جواب ولحاجات الشيعة باب الله قتر يا مرواب وفيك نصفنا Alko Fatnazenta amin ya